شيء مغرمي بحضرة جنابك انت مالك نبهوال عتم روح من غيابك طلعت الدور وراك مغرمي بحضرة جنابك انت مالك نبهوال روح طيلعت من غيابك طلعت I نفس a اكثر من امك وبور مره ضعتوك الهداخة خاتلي بقلبي تعرف تعرفيش قد انا حبك اكثر من امك وبور مره ضعتوك الهداخة خاتلي بقلبي. بقلبي ما اريدك عني تمشي افتهمني انت كل شي انا حبك حب حقيقي مو مثل هذا وهذا <تصفيق> انت باهلي وبيا فاكر قد احبك؟ طلعت من غيابك طلعت فيه تدور وراءك <تصفيق> روحي بوحي محبتك روحي أمك قلب بيك أنا بوحي يا من صدود ما يتعدى والله بحضر من غيابك من دور